ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فيقول رب العزة تبارك وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم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 هذه مواصلة في آيات سورة آل عمران التي ترد على النصارى على وحد نجران في بضع وثمانين آية من أول آيات هذه السورة هي تعلن من بعد أمرها ومن أول آياتها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو فقد سقط الشركاء والأنداد وسقط الأولاد والأبناء وسقط كل دعوة كاذبة مدعاء اما او زيران الله او النسيح ابن الله او الملائكة بنات الله او هذه المفتريات الله لا اله إلا هو لا اله غيره ولا رب سواه سقطت كل دعاوى الشرك يتقدرها ادعاء النصارى بأن عيسى ابن الله أو هو الله كما زعمه الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي فحياته ذاتية وحياة غيره تبع فحياتنا كلها غير ذاتية إنما هي آتية ومستمدة من عند الله عز وجل حياتنا لها ابتداء ولها انتهاء وحياة الله جل وعلا هي الباقية الدائمة التي لا أول لها ولا انتهاء وهو القائم على الحياة والقائم على الوجود سبحانه القائم على كل شيء <تصفيق> ثم تأتي الآيات في سورة آل عمران تبين أن الله هو الذي يصور كل عبيده في الأرحام ومن عبيده عيسى بن مريم فكيف يكون إلهاً أو ابن إله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقد صور الله عيسى في رحم أمه فهو بشر وهو عبد إن هو إلا عبد أنعم عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فكيف بعد ذلك شوف الفردة اللي عملها ناصر ذاكي اللي بدون اللي عملها ايه شوف الفردة ايه الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم تسكت يا آيات حنحل أهل الصغر الأنكبار ثم تتوالى الآيات فتبين أن أهل الإيمان لا يأخذون من شهوات الدنيا إلا بالقدر الذي أحله الله النساء والبنون والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والإسلام لا يحارب هذه الشهوات بمعنى لا يمنع الإنسان منها من عبادة إنما ينظمها ويضبطها ويبين للؤمنين ما هو حلال منها والمؤمنون لا يأخذون إلا القدر الذي أحله الله لأنهم يعلمون أن لهم في الآخرة منها نصيب أو نبئكم بخير من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار صالدين فيها وأزواب مطهرة وردوان من الله هؤلاء يؤمنون يستغيثون ربهم ويقلبون منه سبحانه أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يحفظهم من عذاب النار الذين يقولون ربنا إن لنا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يقبلون المرفقة بدون ثمن، هل يريدون النجاة من عذاب النار بدون تعب؟ كلا، إن لهم صفات، وإنهم يتجشمون المتاع في سبيل تحصيل هذه الصفات، الصابرين والصادقين والقانتين والمنسقين. والمستغفرين بالأسحار صبر وصدق وقلوط وإنفاق واستغفار بالأسحار شوف انتو عندكم ويف العدد دي ما تتلاقوش حاجة هيا تحاولوا ان انتو تطبقوا هذه الصفات وتتمسكوا بها لتكونوا من المؤمنين الذين يطلبون من الله البركة والنجاة من عذاب النار صبر في مواجهة الشدائد صبر مشهور وفرار امتناع عن المساجد صبر كلما اشتدت الأمور وذلهم الخط صبروا وتبتوا وتحملوا ولم يثقلوا ولم يهملوا هذه الصبر الصابرين على ملاقات العد الصابرين على تحمل الشدائد الصابرين في وقت المشاق والمعاناة حتى. تصنع منهم الشدائد رجالا رضاما وليمحص الله الذين آمنوا لابد من التمحيص لكن انت عايز فوق النصر بدون تعب كان كل واحد يقول يبدأ دعوة وينتصر لكن لا بد أن تتحمل وأن تنحص ليكون النص قويا وتمكنا أن حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني أنت, انت ولا غيركم مفكرين إيه إن دخول الجنة ده أمر سهل وموزّى وبأداء بعض وكاعات أو صيام بعض أيام تحصل على الجنة ما كان الصحابة أقرب منكم لهذا من قمع على كميتهم ودخلوا الجنة كلا إنهم تعملوا أشد المشاك واعنتها وأقواها و أصعبها وأعصبها تحمل كل المشاق وأسسوا صرح الإسلام وأعلمه بدنائهم وأشلائهم لكن حب الدنيا وحب السلامة وحب النجاة سيطر على المسلمين وعايزين يدخل الجنة بالأمان والآمال هل حسبتم أن تدخل الجنة؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصعبين حساب باطل بدون جهاد وبدصب فلابد أن نواجه الشدائد لا بالفرار والهروب ولا بالمكس في البعد. ولا بالبعد عن المساجد ولا بترك القيام والاعتكاف بترك فرائض الإسلام وسننه إنما بقول الجنة وطلب الوقاية من النار إنما يكون بالصبر وبالصدق رجال صدقوا ما عاهد الله عليه الصدق في كل أمر من أمور حياتك الصبر والصدق والقنوط الخضوع والطاعة لله والانفاق في كل وجه من وجوه البر تنفق فلو أعطيك ولا البيلان لكل طالب خير فكان ذلك خيرا لك لكن لا تتأخر أبداً عن دعوة للخير. هذا يذهب إلى الجهاد في البصرة، أعطه دولاراً. وهذا في وقت لاحق يذهب إلى الجهاد في فلسطين، أعطه دولاراً. وهذا يذهب إلى خدمة المسجد، الإنفاق عليه أعطه كذلك. فلا بد أن تساهم وأن تشارك. في كل وجه من وجوه البر والخير والمعروف فأنت كما يعرف عنك سباق إلى الخير تسرع إلى كل معروف هكذا يكون المؤمن وهو يتقن النار ولو بشك تمر ومع هذا كله يستغفر بالأسحار إذا ما جاء وقت السحر قبل الفجر أو في ثلث الليل الأخير استغفر ربه وألح عليه بالدعاء طلب منه المغفرة فيغفر له والدعاء فيستجيب له والسؤال تستجيب لسؤاله فلا بد من الاستغفار بالأسحار وركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها وتلك تصفش القلوب وتنقيها من درم الحياة ومشاهل الأيام والليال والمستغفرين بالاصحار، ثم تواصل الآيات أمر التوحيد فسورة آل عمران في نصفها الأول تنقل عقيدة وتصف الإيمان وتدفع العقائد الفاسدة تبحدها وتنطرها وتأتي عليها فتبددها وتنطرها بوادل لا أقول من القنابل في نصفها الأول وإنها دوابن من الأدلة والبراهيم تشتت شملها وتبدد جمعها فإذا هذه العقائد قد تمزقت وتقطعت وذهبت بدلاً ولذلك الصورة كلما تحدثت عن التوحيد وذهبت إلى بعض المواضيع عادة مسرعة مراتها من اخرى برضو احنا واخدين على حكاية السلام في اسمع دروس العلم مش عارف مين اللي كل عملية اللي نهدوا دروس العلم لا كلامة فيه ولا سلام فلا شيء من هذا كله لانه ولسيما دروس التفسير والعقيدة هذه فرائد لا ننشغل عنها بالسننة هذه الآية تناصل شرح العقيدة وابقام التوحيد في هذه المرة الوجود كله يتزلزل وكله يسمع وكله ينتبه ما الذي حدث? ان الذي يشهد على وحدانية الله ليس احدا من البشر انما الذي يشهد هو الله جل جلاله. الله هو الذي يشهد على وحدانيته شهد الله انه لا اله الا هو. ومن أصدق من الله شهادة ومن أصدق من الله قوما إن الله هو الذي يشهد وكثر بالله شهيدة الله هو الذي يشهد على أي شيء على وحدانيته هو يضمن له لا أزيرا ولا عيسى ولا بنات له سبحانه لا ملاك ولا غيره ولا لد ولا شريك ولا أولياء ولا شفعاء ولا وسطاء شهد الله أنه لا إله إلا هو ذاك كان اليهود والنصارى والمشركون والشيعيون والبوذيون وعباد الوثن والبقر وضراهما وغيره كلهم أن أنكروا وحدانية الله فإن الله يشهد الله يشهد أنه لا إله إلاه فلا قيمته من أنكر وحدانيته بعد شهادة الله إذا كان اليهود والنصارى قد أنكروا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يشهد له بالرسالة قمعد اليهود أنكروا ووققوا في اعترافهم لغاية موسى أو يعترفون بموسى ولا يعترفون لا بعيسى ولا بمحمد والنصارى استمروا في اعتراضهم لغاية عيسى وانكروا رسالة النبي محمد. وهم بيعترفوا بعيسى ايه? على انه رسول الله على الله ابن الله يعني اتفق اليهود والنصارى على انكار رسالة النبي محمد نعم. طيب لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن يعني إذا أنكروا دعهم ينكرون ودعهم يجحدون رسالتك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكثى بالله شهيدا فماذا يفيد إركان اليهود والنصارى إذا ما شهد الله لك بالرسالة وكثى بالله شهيدا أقرركم وأعزم على ذلكم إصري قالوا أقرارنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله يشهدك مع عبارك. الله يتجلج لها الكون ويتزلزل وتدوي يدوي بها الوجود إن الله صاحب هذا الوجود وموجب هذا الخلق والذي الذي يشهد شاهد الله أنه لا إله إلاه والملائكة أيضا يشهدون وأولو العلم كذلك يشهدون أولو الملائكة وأولو العلم يشهدون كيف يشهدون ليأخوا كذلك يشهد بالطاعة والانتثال والاتباع لمنهج الله عز وجل مدام هم سائرون على هذا المنهج الذي جاء من عند الله هم يشهدون والملائكة وأولو العلم يشهدون بوحدانية الله عز وجل الله يشهده لأنه لا إله إلاه هل وقت سأقر قال لا في حاجة كمان قائما بالقصد آه قائما بالعكس وهو يشهد الله بوحدانيته بعدله المطلق قائما بالقصد هذا العدل الذي نراه في كل شيء في الكون فهو خلق الكون بالعدل بالحق لا بالباطل ولا بالظلم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقام الحساب والجزاء على العدل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسخا لا يكون ذلك العدل الذي أقام الله عليه أمر الدنيا والآخرة يأبى أن يتساوى هؤلاء وهؤلاء لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وأصحاب النار هم الخاسرون هذا مقتضى العدل شهد الله بوحدانيته وبعدله فانه الواحد فانه العدل الذي أقام هذا الوجود على عدله المطلق ولذلك لما لما عبد الله بن رواحه قال لي اليهود اني جيت عشان احاسبكم على على نتائج خرب حد يشوف علشان اتساهم معه في الحزاب فقال لهم أنا جيتكم من عندي أحد خلق الله إلي عمد صلى الله عليه وسلم وقال يوجد من أبغده أكثر منكم فأنتم أبغدوا خلق الله إلي فقال لهم عندي أحد خلق الله وانت أبغد خلق الله ومع ذلك لا أنقصكم قال در، فقالوا بهذا قام قامت السماوات والأرض بالعدل ده بالعدل اللي انت بتقول عليه عبد الله بن رواحه السماوات والأرض اهو ده العدل العدل اللي اقامه على الله عليه السماوات والأرض الله يشهد بوحدانيته وبعدله والملائكة واولو العلم كذلك لا اله الا الله العزيز القوي الذي لا يغالب الحكيم كل فعله بحكمة. وكل تشريعه بحكمة. ثم تصل الآيات الى الايه؟ الى لب لب لب الموضوع. اذا؟ ان الدين عند الله الاسلام. آه. دي جاي معهل لها عشان يبين أن الله هو الواحد وأنه هو العدل وأنه هو العزيز الحكيم ليصل بعد ذلك إلى أن الدين الذي هو معتمد وهو أصيل عند الله إنما هو الإسلام سقطت الأديان الأخرى او حلقات من هذا الدين في السابق وسقطت الملل والنحل وسقط ما جاء من السماء ثم حرفوه وغيروه او ما جاء من عند البشر كل ده وذهب ان الدين عند الله الاسلام ألا اليهودية التي ادعوا فيها أن عزيران ابن الله ولا المصرانية التي ادعوا فيها أن المسيح ابن الله كل ذلك ذهب وسقط ولا يقبل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسمين في نسبة حب يتقرب لليهود والنصارى ويبينوا إنهم ايه انهم مدرن اسموه يابن مدرن مدرن آه مدرن مدرن مدرن مدرن مدرن وانهم تحميل الاسلام سهمية. تمام كمان فليقول لك اوه وموه يا اخش وليهود لما يعملوا الخير يجازوا عليه برضو ويدخلوا الجنة ايه الهودة يعني اه بنصوص على عمومها واحنا ايلمين ايلمين في الصورة ايه طبعا الحمد لله من تفرق اي حالة ها لان احنا زينا اتفقنا وسلمنا وكثيرا ما ايه ما لا نتفق كثيرا ما لا نتفق لكن في النقطة اتفقنا النبي يخبرنا من ايه ويروح ايه الشمال يطلع على طول. قلنا ان في آيات محكمة وآيات ايه؟ متشابهة. وأن المتشابه يكون فيه معاني، فيه احتمالات في اي حاجة بنجده للمحكم. اي حاجة نجدها غامضة علينا لتبدي معاني اخرى معشرات فيها احمرار واللحانة نروح نبدنها للآيات المحكمة ليه؟ الآيات المحكمة دون هن أم الكتاب أصل الكتاب فأي حاجة تتشابه علينا وكل فيها زير فيها كتب كذا كتب عنها بمعنى ان احنا نؤمن بها ونؤد بمعنىها الى المحكة فازاي نقول ان يهدو النصارى يدخل الجنة ليقول الكلام ده معتقد ذلك بكافر كافر لماذا؟ لان القرآن ود عليهم في النطاب وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هدى او نصارى قالهم تلك امانيهم يا اماني والموضوع مش به أماني ليس بأماني لكم ولا أماني أهل الكتاب مش أماني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نحن أهل برهان وأهل دليل وأهل عقل وأهل تفكير هاتوا برهانكم من تدخل جنب بأنكم تشيرقوا بالله والله قد بين في محكم كتابه أنه لا مغفرة المشرك إن الله لا يرفرف أن يشركك فكيف اليهود والنصارى الذين أشركوا وجعلوا عزرا أو المسيح ابن الله كيف يزعم زاعم ويقول كاذب نعم يدخل من الجنة ويأتي توفير حكيم وادرابه وامثاله وقال لك اه نصاره اليهود يخلون الجنة لأنهم بيعمل الخير كيف يعمل الخير وكيف يدخلون الجنة وهم مشركون وقدمنا الى ما عملوا من عمل من عمل خير يعني فجعلناه هباء منسورة وبعدونه واحد ان الادام وهدو النصارى ظل متقدمين فنحن لا مانع لا مانع ان نشاركهم في اعيادهم او ان نسلم عليهم بالتحية الاسلامية التساهل والتجاوز في أمور الإسلام حتى نكون مثلهم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتتبعون سننا من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا اليهود والنصارى قال فمن بل وصح تقليدهم ولا السير على عاداتهم ولا مشاركتهم في اعياد ولا القاء التحية الإسلامية عليهم لا يصح كل هذا ابدا فالتبقى الامور واضحة بينه وتظل المفاصلة الواضحة بيننا وبينهم وإلا نقلا مع المسلمون في وسطهم وأصبحوا جزءا منهم وهذا ما ينهى عنه الإسلام. عبدينا رسول الله يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول: ليس منا من تشبه بغيرنا. إن الدين عند الله الإسلام. وحده في سورة الأنعام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهو في من الخاسرين. والislam كما يتبين في هذا الدرس من الصورة وهذه المجموعة من الآيات أن الإسلام ليس صلاة فقط أو زكاة أو صيام أو حج فحسب فذي مهمة صحيح لكن ما هيش الإسلام فقط إنما الإسلام هو الخضوع والإقيام والابتباع لهذا المنهج القرآني الإسلام هو إسلامه لله رب العالمين تكون مسلما مستسلما لله مستسلما لمن هدي لك خلي بيتك مسلم والنظام الإسلامي يظن بيتك ها خلي سوقك مسلم ووظفتك أو تجارتك على وفق الإسلام لا خمر لا ميسر لا حنزير لا ربا لا تعامل بهذا كله نعم. خلي اي اي نظام حياتك من غبش الفجر الى غسق الليل. موافقا للنظام الاسلامي. مش ما متعد المسجد. يبقى انتهى الامر. ها? علشان تسير على قاعدة النصارى. دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ويبقى الاسلام زي النصرارية في المسجد او الكنيسة فقط؟ كلا انما الاسلام يظن كل مناح الحياة ان الدين عند الله الاسلام الاسلام المطلق لله عز وجل في كل امور حياتك هذا هو الاسلام واللي عايزين يتعلمونك ان الاسلام هو اذاء بعض الصلاوات وانتهى الامر ثم يفعل الإنسان ويفعل خارج مسجده أولئك قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواعي السبيل إن الدين عند الله الإسلام طيب أما الاختلاف اختلاف آآ آآ الذين قتوا الكتاب يبقى ناشئ عن بس بالأمور يجهلوا التوحيد ويجهلوا الدين فده اللي خلاهم قالوا ربنا الله او المسيح ابن الله او ايه او انحرفوا لا لا لا من اللي قال الكلام ده الله ما ايه انت جايهم العلم بالتوحيد جايهم العلم وعارفين لكن هم اختلفوا من باغي والعدوان والظلم والحسد سألوش للجاهل يعني انا ليس للجاهل فقد تبين لهم الامر آه. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم اختلفهم ليس عن جاهل بالتوحيد وليس عن جاهل بقدر عيسى ومقامه فهم علموا ذلك ولكنهم نغوا وظلموا واعتدوا على حق الله عز وجل وحسدوا حسدوا هذا النبي الخاتم كيف تأتيهم الرسالة فانكروا وجحدوا ومحتلف الذين أوطوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يكرر هذا المعنى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فمختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وكرر القرآن هذا المعنى سبهم سبهم يغفروا ولابد أن يلقوا جزاءهم ومن يغفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أما حيقولك أيها الرسول الكريم حيقولك ويحجوك في الدين ويحجوك في التوحيد ويجي وقت نجران وغيره ويحجوك في هذه الأمور لا لكن انت تود على طول الرب الحاسم الجازم القاطع الثابت فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعك قل بالوضوع وغيان شاكي وقافا أسلمت وجهي لله ومن اتبعت إسلام وجه لله هذا هو الإسلام برضو القرآن بيأكد الإسلام ومعنى الإسلام وحييجي بعد كده يأكد برضو إسلام والانقياد والطاعة وابتباع النبي محمد هذا هو ده الإسلام نحن فأمين الإسلام كده شوية حاجات وخلاص؟ حركات وركعاته انتهت الله واسلام الوجه والوجه ده يكون نعروه عن ايه عن الذات والبدل والقلب والنفس والجسم كل حاجة اسلمت وجهي لله اسلمت كله لله اسلمت بدلي وقلبي ذاتي ونفسي وكل شيء فيي اسلمته لله منقاذا طائعا خاضعا زليلا لله فقل اسلمت وجهيه لله واللي يسلم وجهه لله الله يقول له افعل كذا فيفعل لا تفعل كذا فلا يفعل تقدم تأخر اعمل لا تعمل قل لا تقل ينفس فورا ليه لا اسلم وجهه لله وفي بعد بعد هذا التعبير تعبى في للقياد والطرع والاستسلام أسلمت وجهي لله قلناهم يا أشرف الخلق قلناهم يا خاتم الرشد أنا أسلمت وجهي لله تحاجوني في الدين والتوحيد أسلمت وجهي لله أنت يا رسول الله لوحدة كله اللقوة من اتبعت آه. يبقى انتم اتباع النبي آه. يبقى كل منكم اسلم وجهه لله فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني كل اللي يتبعني يبقى على هذا من الوقت اسلمت وجهي لله ومن اتبع هذا الاسلام هو هذا الاسلام مش الاسلام بعض عبادة المسجد وشيطان في الخارج شيطان رجيم كل حاجة من المبيقات يرتكب شيطان رجيم وبيكسب بيكسب في المحل من الخمر والخنزير والعجاب دي مكاسف ويجيه البرع برع, برع لي ايه ها ليتا ولم تزني ولم تتصدق برع لي ايه برع لينا بمكسب حلال دلت بربع شيطان في خارج المسجد ويهين يفكر المسلم أي اسلام أسلمت وجهي لله وأسلم أتباع من اتبعني أسلموا وجوههم لله من قياد المطلق الطاعة الربط الإذعان السير على المنهج القويم هو ضد الإسلام. ما فيش كده. ما فيش إسلام. ركعات، سجادات، صيام، زكاة. لكن ما فيش للإسلام والاستسلام. ما فيش إسلام لله من إسلام. ما فيش إسلام. خلاص. باختصار آيات سورة آل عمران. يحدوك، يقذرك. قل لهم القضية واضحة. أسلمت وجهي لله ومن اتبعك. في بيان أم أوضح من هذا؟ في تعبير يحقق الغرض ويبين المقصود أسلم أكثر من هذا؟ حيحقك وفضي مجرات. ويكلمك في التوحيد الأمر العيسى وعلى قلوب القبيلة. أسلمت وجهي لله ومن اتبعك. وبعدين قلهم السؤال ده يا رسول الله سؤال واضح ما فيش فرار ولا هروب ولا محاولة للإكنات قل لي اليهود والنصرى قل لي كمان ايه وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين فأسلمتم كدا. ها هأسلمتم عايز الاسلام نهول محنو يصنف الكناس في ها ولا لا لا عايز الاسلام اللي ما حددته الاسلام اللي ما حددته اسلام وجه لله اسألهم السؤال المباشر والذي لا فرار منه هأسلمتم أيها اليهود أيها النصار أيها الاميون و هل أسلمتم؟ فقل لهم أصليتم أننا أذكّيتم لا إحنا عزيز السؤال المباشر هل أسلمتم وجواكم لله لتكونوا مسلمين هل أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. ولا اشعروا في جيدنا حشبه ايه اه اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا ان اسلموا لله فقد اهتدوا في احتداء الا بالاسلام مفيش اهتداء من نواحي كن ان اسلموا فقد اهتدوا الانسان يصل الى اهتماء انت الاسلة. وان تولوا فانما عليك البلاء ان تولوا عن دعوتك وعن الاسلام فقد اديت ما عليك ايها الرسول. والله بصير بالعباد. يبصرهم ويعاسبهم ويعلم خطاياه. ثم يلتفت لمناقشة اليهود. او بيان مواقفهم. هؤلاء الذين كفروا بالله وبآياته. كفروا بالحكم لكتاب الله. وقتلوا الانبياء بغير حق. بغير حق. لا وفي قتل الانبياء بحق. انا وماذا كان قتل كل قتل الانبياء بغير الحق اما البولك الانبياء قادر يبين بيبين ان قتل الانبياء دائما يكون بغير الحق وقتلوا العلماء وقتلوا كل من يطوم بالدعوة وكل من يأمر بالقسط كل من يبرز من المسلمين لأي حاجة يقتلوه ودى صنع اليهود سادقا ولائقا كل من يتخصص في اي علم من علوم الدنيا ويظهر فيه من المصريين يقتلوه اي واحد يتخصص ويبرز في المعامل وفي الكيمياء في الاسلحة في القنابل في الذرة في اي حاجة يقتلوه ويتأمر عليه اه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس همشرهم بعذاب أليم عذاب أليم في الآخرة قال ليه؟ ولا مانع يكون في الدنيا